Bismillah ve elhamdülillah. As-salatu wassalamu ala rasullahi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala al-Muhammadin. Kama sallayta ala Ibrahimin wa ala al Ve barik ala Muhammedin wa ala al-Muhammadin. Kama barakta ala إن شاء الله تبارك وتعالى بتوفيقه سبحانه ومنه نبدأ اليوم في الربع السادس من قولي تبارك وتعالى ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون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 مع بني إسرائيل ومع سوء أفعالهم فالله عز وجل من بداية تقريبا أو آخر الربع الثاني وبدأ الحديث مع بني إسرائيل تقريبا إلى ثلاث أربع السورة يعني حوالي من ثلثي السورة تكلم على بني إسرائيل واليوم ينتظم حديثنا في الربع السادس في عدة عناصر في عدة عناصر كما يعني هو طريقتنا في الشرح أن نبدأ بالعناصر ثم نذكر أهم المعاني وبعد ذلك نشرع في بيان العناصر وما يستفاد منها فالعنصر الأول الإيمان الحق لا يأمر صاحبه إلا بالمعروف أما الباطل المزيف يأمر صاحبه بالمنكر الثاني حرص اليهود على الحياة يبين بطلان دعواهم وصحة دعوة أو وصحة الإسلام بطلان دعوهم وصحة الإسلام وهو سر عداواتهم لجبريل وسر عداواتهم لجبريل الثالث موقف اليهود من الآيات والعهود والرسول موقف اليهود من الآيات والعهود والرسول الرابع قضية السحر قضية السحر الخامس وجوب التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في استعمال الألفاظ عند الخطاب في استعمال الألفاظ عند الخطاب السادس السادس التحذير من الكافرين كتابينا أو مشركين كتابيين أو مشركين بعض المعاني في هذا الربع البينات ولقد جاءكم موسى بالبينات البينات أي المعجزات وما جاء في آية أخرى ولقد آتينا موسى تسعة آيات بينات فتسع آيات البينات وهي أيه؟ المعجزات التي أوتيها موسى عليه السلام خالصة قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة أي خاصة خالصة أي خاصة لا يدخلها أحد سواكم بمزحزحه, بمزحزحه يود يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر فبمزحزحه أي بمبعده يبعده يعني بمبعده نبذه أي طرحه وألقاه طرحه والقا وكلما كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم أي طرحه هاروت وماروت ملكان وجداء للفتنه ملكان وجدا للفتنه اشتراه ولقد عالم لمن اشتراه أي تعلمه اشتراه تعلمه أي تعلم السحر خلق ما له في الآخرة من خلاق أي نصيب راعنا راعنا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا راعنا أي أمهلنا وأنظرنا حتى نعي ما تقول أمهلنا وأنظرنا حتى نعي ما تقول دي يعني يعتبر بعض المعاني في هذا الربع نشرع في العناصر التي سرطناها على أسمعكم قبل ذلك العنصر الأول الإيمان الحق لا يأمر صاحبه إلا بالمعروف أما الباطل المزيف يأمر صاحبه بالمنكر وهذا حينما ذم الله عز وجل إيمان بني إسرائيل ذم إيمان بني إسرائيل لماذا؟ لأن إيمانهم أمرهم إيه؟ بقتل الأنبياء بقتل الأنبياء وعبادة العجل والتمرد والعصيان فلذلك قال بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين فلو كانوا عندهم إيمان حق لا أمرهم به بالمعروف لأن الإيمان الحق والذي أمره أما الباطل فهو الذي يأمر بالمنكر وهذا ما كان عليه بني إسرائيل العنصر الثاني الإيمان العنصر الثاني حرص اليهود على الحياة يبين قطلان اليهودية وصحة الإسلام وهذا أدى بهم لعداوة جبريل عليه السلام أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم مباهلاً لليهود مباهلاً لليهود إن كانت الآخرة خالصة لكم لا يدخل الجنة معكم أحد فتمنوا الموت لتستريحوا من عناء الدنيا وتذهبوا لليه الجنة كما زعمتم فقالوا لن يدخل الجنة إلا من كانوا من كان هودا أو نصارى طيب تمنوا الموت عشان إيه تسريعوا في لقاء الله حتى تدخلوا لليه ما تزعموه فلما لم يكن ذلك منهم ولم يتمنوا ذلك ثبت كفرهم ثبت كفرهم وأنهم أصحاب النار ولي يتمنوه أبدا لماذا؟ بسبب ما قدموه من ذنوب وخطايا وجرائم ولكنهم تجد أنهم أحرص الناس على حياة اي حياة نكرت لتحقيرها اي حياة يعيشوها مش مشكلة لذلك يعني هم يقولون عن نحن نحن نعيش في اي مجتمع مع المسلمين مع اليهود مع البوزيين احنا نعيش لان نراضيين باي حياة المهمة عيشنا قال ولا تجن ولا أحرص الناس على حياة، أي على الحياة من المشركين، وهم يودون التعمير، فأخبرهم أن الكافر لا ينجيه من العذاب طول العمر، مهما عمر ألف سنة، مهما عمر لا ينجيه طول العمر من الإيه؟ من العذاب. ويأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يرد أن من يعادي جبريل بزعم أنه ينزل بالعذاب فليمض غيظا فليمض غيظا وحنقا فإنه ينزل بالقرآن بإذن الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وأخبره أن من يعادي الله وأولياءه من الملائكة والرسل فإنه كافر والله عدو له ولسائر الكافرين إذن فهذا العنصر حرص اليهود على الحياة يبين بطلان دعوة بطلان اليهودي وصحة الإسلام لأن المسلم يقبل على الموت ولا يهاب منهم، والمسلم ليس حريص على الدنيا. قل من كان يرتو لقاء الله فإن أجر الله لآه وهو السميع العليم. نعم، فالمسلم والمؤمن يرتو لقاء ربه، يرجو لقاء ربه. حرص اليهودي على الحياة يبين. بطلان اليهودية وصحة الإسلام طرحنا احنا غدنا الطرف عن قوله تبارك وتعالى يعني تركنا أي وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فققكم الطورة خذوا ما آتيناكم بقوة لأن ذكرناها في الأربع التي قانت قبل ذلك وبينا أنهم آآ هؤلاء آآ الناس آآ اليهود هم أشد الناس قساوة في القلب وعنادا وتمردا وهؤلاء لا يستمسكون إلا إذا فرض عليهم الأمر بالقوة فإن الله سبحانه وتعالى لما قال لهم خذوا هذا الكتاب خذوا هذا الكتاب بقوة واسمعوا ما فيه فقالوا سمعنا وعصينا وفوق ذلك أشرب في قلوبهم العجلة بكفرهم فالله سبحانه وتعالى بين إن بعد أن جاء موسى لهم بالبينات التسع ومع ذلك كل آية هي أكبر من أختها فما اتطعظوا وما رجعوا وما أنابوا ولكنهم اتخذوا العجل من بعد ذلك وهم ظالمون وآتت مرحلة التيه والله عز وجل أخذ عليهم المثاق هناك ورفع فوقهم وإذ تقن الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذ ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون هؤلاء الشرذمة قسات القلوب ليس ينفع معهم إلا الشدة فلذلك قال خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم قل بئسا ما يأمركم بإيمانكم كنتم مؤمنين ثم بينا حبهم وحرصهم على الدنيا وهذا يبين بطلان هذا الإيمان بطلان هذا ما عليها هؤلاء من اليهودية وصحة الإسلام وهذا الذي أدى بهم إلى أنهم يكفروا بجبريل عليه السلام وهذا نمو أيضا تدخل في مسألة الولاء والبراء الولاء والبراء فاليهود يتبرؤون ويعادون الملائكة ليس الرسل فقط ولا أولياء الله بل يعادون أيضا إيه الملائكة بل ويعادون الله تبارك وتعالى أما, المؤمنين أما المؤمنون فهم يحبون الله ويحبون ملائكته ويحبون رسله ويحبون عباده المؤمنين ويحبون عباده المؤمنين إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله؟ ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون نعم فهؤلاء خسروا في الدنيا وفي الآخرة فهم عادوا جبريل لأنه بزعمهم حينما انقضت حجتهم انقطعت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا من يأتيك من الملائكة قال جبريل قال قالوا هذا عدونا هذا الذي ينزل بالعذاب لو كان الذي يأتيك ميكائيل الذي يهكل بالقطر والنبات والرحمة لا اتبعناه فالله سبحانه وتعالى بين كفر هؤلاء فقال قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدواً لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين يبقى إذن صحة الإسلام وبطل اليهودي لماذا؟ لأنهم فشلوا في المباهلة بتمني الموت بتمني الموت الثاني المؤمن الصالح يفضل الموت على الحياة لما يرجوه من الراحة والسعادة بعد الموت الثالث صدق القرآن فيما أخبره به عن اليهود من حرصهم على الحياة ولو كانت رخيصة ذميمة إذ هذا أمر مشاهد منهم إلى اليوم الرابع عداوة الله عداوة الله للكافرين ولذلك وجب على المؤمن معاداة أهل الكفر لمعادتهم لله ومعاداة الله تعالى لهم أما العنصر الثالث موقف اليهود من الآيات والعهود والرسل وما يستفاد من ذلك هذا يأتي في الآيات التي بعد ذلك قال ولقد أنزنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون يبقى موقف من الآيات اللي الكفر العهود أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون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 لا يعلمون، إذا ف موقفهم من الرسول أنهم كفروا به كأنهم لا يعلمون، مع أنهم إيه يعلمون؟ الذين أتيناهم الكتاب ها يعرفونه كما يعرفون أبناءه، وهنا يقول نبذ فريق من الذين أُوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم شوفوا اللفظ كأنهم لا يعلمون. أز إيه؟ يعني يور النص نما لا يعلمون مع أنهم في الحقيقة إيه؟ يعلمون. واللفظ ده يحتمل هذا المعنى كأنهم لا يعلمون وفي حقيقة أمرهم أنهم يعلمون. يبقى إذن موقف اليهود من الآيات إلى الآية الأولى. ولقد أنزنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. يبقى الكفر ثم بين في هذه الآية لفته جميلة. فقال وما يكفر بها إلا الفاسقون فالفسق يؤدي إلى الكفر وما يكفر بها إلا الفاسقون تمام فالمعاصي بريد الكفر فما زال العبد يذنب وينكت في قلبه نكتة سوداء فيصبح ويتجرأ على معاصي الله عز وجل فيصبح فاسقا حتى بعد ذلك أنه يستحل الحرام فيقع في دائرة الكف لذلك قال الله جل وما يكفر بها إلا الفاسقون فالفسق العام ينتج الكف إن العبد إذا فسق ووصل الفسق عن أوامر الله ورسوله سيؤدي به ذلك إلى أنه ينكر ما حرم الله وما أوجب فيكفر لذلك والعياذ بالله يبقى عرفنا دلوقتي إن موقف اليهود موقف اليهود من الآيات ومن العهود ومن الرسل هذا موقف أنت ماذا تنتظر ماذا تنتظر من موقف اليهود مع هذه الأمة ماذا تنتظر موقف اليهود مع جوارهم مع الأمم العربية إذا كان دي موقفهم مع الله ومع الرسول ومع العهود ومع الكتاب يبقى لازم نحن نفوه ونصحو نفق من هذا السبات أن هؤلاء ما وفوا ما وفوا أو ما وفوا لله عز وجل بعهد وما آمنوا بكتاب بل حرفوه وما آمنوا برسل بل قتلوهم وما آمنوا بالله بل آذوه وسبوه وتنقصوا من سبحانه وتعالى كان هذا أمرهم. ماذا تنتظرون؟ ثم بعد ذلك ينقلنا إلى مشهد جديد من مواقف اليهود وسوء أفعالهم. فهم دائما في ابتداع أساليب جديدة لإطلاع الأمم. فقال. واتبعوا ما تاتلو الشياطين يعني هم الله سبحانه ذكرهم في أول الصره ان هم شياطين واذا لاقوا الذين امنوا قالوا واذا خلو الى شياطين كنا إن الى شياطين هنا ايه اليهود تمام مش كفايه ان هم شياطين لا ده برضو ايه في اتصال مباشر وبث مباشر مع ايه مع شياطين اه ايضا فقال واتبعوا ما تاتلو الشياطين طب ليه طب شياطين ما هو لازم يبقى إيه؟ مش كل حاجة العلم عايز جديد هكذا اتبعوا ما تتلو الشياطين عشان يشوفوا كيف يضل وكيف يتعاملون مع الرسل والأنبياء واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان المشكلة هنا إن مش الشياطين فقط ده هم علوم أعظم من الشياطين لأنهم ما راحوش عشان إن هم يجعلوا الشياطين رؤوسا لهم لا ده هم أخذوا ما تتلو الشياطين من أوجه الضلال ومن التلاوات حتى يقولون أن سليمان ما حكم إلا بهذا عشان يضلوا ليه آه أخذوا هذه الأشياء وضعها تحت الكرسي كما, كما جاء في بعض التفسيرات ولما قبض سليمان عليه السلام أخرج هذه الأشياء وقال أن سليمان ما سخر له هذه الأشياء وما حكمكم إلا بهذه الأشياء واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا لماذا آه يعلمون الناس السحر السحر ده مشكلة خطيرة جدا إيه هو السحر السحر معناه هو ما كل ما لطف ما أخذه وخفي سببه كل ما لطف ما لطف ما أخذه وخفي سببه مما له تأثير على أعين الناس ونفوسهم وأبدانهم يعني السحر له تأثير على العين له سحر التخيير وعلى النفوس سواء يصبح أنفوس دقيقة يأتيها من الشر ما يأتيها وكذلك الأبدان فيمرضها فالسحر لو حقيقة السحر حقيقة تمام نستفيد من هذه الآية الكبيرة. أن اليهود استبدلوا الكتاب بالسحر تم عدوك الكتاب فيه التفصيل وفيه البيان ولكن كيف استبدلوا الكتاب بالسحر وهذا يدل على كفرهم وهذا يدل على كفر السحر وتعلمه وتعليمه لأنه استبدل بالكتاب وهذا يدل أن ما من دولة لا تحكم بالكتاب إلا قامت على السحر أيا كان تنوع هذا السحر وأساليبه أدام الدولة مش هتحكم شر ربنا يبقى لازم نيعيه هتقوم على السحر كما كان في دولة الفراعينة مع فرعون وسحرة فرعون وكما كان في دولة أصحاب الأخدود وكما كان الآن مع وسائل الإعلام فوسائل الإعلام تقوم مقام السحرة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان نسحر خلاص ولخطورة هذا الأمر وانتشاره في بني إسرائيل وما فعله اليهود أنزل الله الملكين لما التبس السحر بالمعجزة حتى الناس تروته بروح المشاهد زلك ده ليه إيه كرامات وواصل وبتعة ها لدرجة إنه إيه إن عندهم الساحر ده بقى إيه أفضل من الشيخ تمام بل إن هم بينبذوا الكتاب ليذهبوا إلى السحر الصحر هذا حالهم صح ولا لا؟ لما يروحوا الكتاب أو القرآن أو الأحاديث وحاجات دي ولا يذهبوا للسحر فهؤلاء نبذوا الكتاب ليذهبوا إلى السحر فلخطورة التباس السحر بالمعجزة عند الناس أنزل الله شيئا حسيا ليفرق بين السحر والمعجزة فأنزل الملكين هاروت وماروت للتفريق بين السحر والمعجزة ولبيان هذا وبيان ذاك وبينوا لهم كيف السحر وكيف المعجزة وأنهم أنزلوا فتنة فكان أحرب اليهود التزام كلام الملكين ولكنهم كفروا ولكنهم كفروا أيضا في الآية بينت أن بعض أنواع السحر هو سحر الصرف وهو صرف الزوج عن زوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه دي نوع من أنواع السحر اسمه إيه؟ سحر الصرف وهناك النوع العكس اللي هو العطف وهناك سحر سحر التخييل والتمويه، كما كان في عصر موسى عليه السلام فالسح له أنواع كثيرة وهذا يبين لنا أيضا ومن يستفيد أيضا من قضية السح أن الله خالق الخير والطير خالق الخير والشر فيقول الله عز وجل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ولخلق الخير والشر حكمة وهي الابتلاء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. تمام؟ فالله خالق الخير والطير. قال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون لو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة أي لثواب وجزاء من الله عز وجل خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعينا وقولوا انظرنا وسمعوا وجوب التأدب مع رسول الله وتنعمصر الخامس وجوب التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في استعمال الفاظ عند الخطاب يا أيها الذين آمنوا الله عز وجل ينادي على المؤمنين بأفضل صفة وأفضل خصلة بالإيمان فقال لا تقولوا راعينا وقولوا انظرنا وسمعوا أمر الله المؤمنين بمراعاة الأدب في الخطاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يكونك اليهود الذين قالوا راعنا وهي بمعنى انظرنا طب ايه الفر. ولكن اليهود ينون بها سب النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا راعنا من الرعونه، فقطع الله الطريق على اليهود لذلك الواقع متبع فإن كانت هناك بعض الكلمات التي تفهم منها إساءة الأدب حتى ولو كان لها معنى اللغوي جميل إلا أنه يتحاشى ويتجنب، فهذا من الأدب. لذلك كانوا الأنصار ينادون النبي صلى الله عليه وسلم بأدب في البداية يقول يا يا رسول الله راعنا أي أمهلنا وظرنا حتى نعي ونستفيد ما تقول. فأصبح اليهود كلما مروا بالنسبة يقولون يا محمد راعنا ويقصدوا بذلك إيه إساءة الأدب أي من الرعونه، تمام فالله عز وجل أمر المؤمنين أن يغيروا تلك المقالة وهذا اللفظ بقوله بالمعنى الآخر أنظرنا أي أمهلنا أيضا والكافرين الذين ينون بهذا الكلام إساءة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم لهم عذاب أليم تا إذا كان فيه إشارة أو نية مبيتة فبالك بما يحدث على الساحة الآن من الجرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله المشتكى ونعتذر إليه صلى الله عليه وسلم إذن فواجب التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مخاطبتي بعدم استعمال أي لطف قد تفهم غير الإجلال والإكبار له صلى الله عليه وسلم وجوب السماع لرسول الله صلى الله عليه وسلم بامتثال أمره واجتناب نهيه وعند مخاطبتي لمن أكرمه الله تعالى بمعايشتي والوجود معه آخر عنصر التحذير من الكافرين كتابيين أو مشركين لماذا؟ لأنهم أعداء حسد للمؤمنين فلا يحل الركون إليهم والإطمنان إلى أقوالهم وأفعالهم قال الله عز وجل ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم حسدا من أنفسهم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم يبقى إذن هذه العناصر مرة أخرى أول عنصر ذكرناه ألا هو الإيمان والحق لا يأمر صاحبه إلا بالمعروف أما الباطن المزيف يأمر صاحبه بالمنكر الثاني حرص اليهود على الحياة يبين بطلان دعواهم وصحة الإسلام وهو سر, وهو سر عداوتهم لجبريل الثالث موقف اليهود من الآيات والعهود والرسول الرادع قضية السحر وما يستفاد منها الخامس وجوب التأذب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في استعمال الألفاض عند الخطاب أنا بقول عن نصر دما عشان ممكن يجيب لك عن في, في الامتحان أقول لك هات من الآيات ما يدل على الآت وجوب التأذب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في استعمال الألفاض عند الخطاب ثم قائل يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا والكافرين عادوا. ماشي. العنصر السالس التحذير من الكافرين كتابيين ومشركين وذلك في قوله تبارك وتعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ومن أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم وذكرنا المعاني المطلوبة في هذا الربع الربع السابع العناصر التي فيه الأول ثبوت النسخ في القرآن والسنة أو ممكن تكتب قضية النسخ وما يستفاد منها اثنين ذم التنطع في الدين وطرح الأسئلة المحرجة ذم التنطع في الدين وطرح الأسئلة المحرجة تلاتة ما حمل اليهود والنصارى على المسلمين ما حمل أي ما وجدوا على المسلمين يعني ما حمل اليهود والنصارى على المسلمين إلا أن الإسلام حق وبيان مرحلة العفو والصفح من مراحل الجهاد الرابع إبطال تأثير النسب في السعادة والشقاء إبطال تأثير النسب في السعادة والشقاء إبطال تأثير <تصفيق> الخامس كفر أهل الكتاب أشر كفر لأنه كان على علم، كفر أهل الكتاب أشر كفر لأنه كان على علم، السادس، وجوب حماية المساجد من دخول الكافرين، <تصفيق> وصحة صلاة النافلة على الدابة في السفر وسقوط استقبال ال عند العذر وسقوط استقبال القبلة عند العذر السابع والأخير تشابه قلوب أهل الباطل في كل زمان ومكان تشابه قلوب أهل الباطل في كل زمان ومكان لاستجابتهم للشيطان يقول الله تبارك وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها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 الإزالة والنقل الإزالة المعنى الثاني النقل تمام نسخت الشمس الظل أي ايه أزالت خلاص نسخت الكتاب أي نقلت خلاص ننسها أي نمحها من قلب النبي صلى الله عليه وسلم سواء السبيل أي وسط الطريق الآمن وسط الطريق الآمن حتى يأتي الله بأمره أي الإذن بقتالهم الذين من قبلهم أي مشركي العرب قانتون أي خاضعون مطيعون بديع السماوات أي مبدعها على غير مثال سابق مبدعها على غير مثال سابق نأتي لقضية النسخ طبعا معرفة الناسخ ومنسخ ضروري للعالم رؤية أن عليا رضي الله عنه أرسل إلى رجل كان يخوف الناس في المسجد يعني بقول مواعز يعني تمام. فجاءه فقال له أتعرف أتعرف الناسخ من المنسخ فقال لا قال فخرت من مسجدنا ولا تذكر فيه ولا تذكر فيه. وعن ابن عباس مثله وقال هلكت وأهلكت هلكت وأهلكت. أما قضية النسخ ذكرنا معناه وهو معناه الإزالة أو النقل. والنسخ في القرآن والسنة موجود وثابت. أما اليهود فينفون وجود النسخ ويقولون أن محمدا صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه اليوم بأمر وينهي, وينهى عنه غدا وهم مخطئون فالنسخ ثابت في شريعة آدم عليه السلام وفي شريعة نوح وموسى وعيسى وإبراهيم والنسخ يكون كما نعلم من أخف لشاق زي إيه من أخف لشاق من أخف لشاق أوضح مثال في النسخ من أخف لشاق هو نسخ صوم عش رائ لشهر رمضان تمام من يوم إليه إلى شهر خلاص طاب والنسخ من شاق للأخف ده كثير جدا ها زي بقولتوا بتقولوا بقى إيه ها آية آية المصابرة في صورة إيه الأنفاء وقيام الليل ها نعم الآن خف الله عنكم في آيات الإيه المصابر تمام وأيضا من من المثل إلى المثل كذلك وأيضا طبعا من مثل مثل هو التحول قبلا من قبل المكان المكان تام دف ولا تخفيف ولا إيه ولا مشق خلاص فالنسخ يكون من أخف لشق ومن شق لأخف ومن مثل إلى مثل وله أنواع منهم ما هو نسخ التلاوة الحكم مثل التلاوة والحكم معاً الرج كان حكم تلاوة أنا أقول الحكم والتلاوة آية الرضاع مصبوط أحسن كان فيما يتلى عشر رضاع أي يحرم ثم نسخنا به بخمس رضاعات يحرم تمام فالعشر لا موجودة لا تلاوة ولا حكم خلاص طيب نسخ تلاوة دون الحكم آية الرج والشيخ والشقيقة إذا زنيا فارجموهما البتة نكال من الله والله عزيز المحكيم خلاص طيب ونسخ حكم دون التلاوة كثير جدا موجود يعني التلاوة موجودة والحكم إيه قد نسخ زي على القول بالنسخ ماشي. طيب ايه تاني عدة المرأة المتوفة عنها زوجه تمام موجود في إيه ولا ثاني ها والذين توفون منكم ويزارون أزواج يتربصنا أحسن تمام إذن فهناك أنواع للناس تمام وهذا مظهر من مظاهر قدرة الله تبارك وتعالى وحكمته سبحانه وتعالى أن يكون هناك نسخ لأنه مع أمة مبتدئة فينفع معها التدرج ولا يكون ذلك إلا بنوع من التدرج والنسخ فما ينفعها الآن لا ينفعها غدا وهذا تربية للأمة وكذلك أيضا فإذا أن الله عز وجل كما قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها فإذا أنك تتمتع بثواب التلاوة في وجودها وفإذا على ثباتك إذا نسخ الحكم أن يعمل به وفائدة أخرى كما ذكر ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ فالنسخ دلالة على أن الله على أن الله والملك الملك ملكه والأمر أمره والعبيد عبيده لا يسألوا عما يفعلهم يسألون أيضا أن النسخ له فائدة في أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والآية الأولى قد انتهت بقوله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير فهذا بيان على قدرة الله عز وجل وعلى ملكه سبحانه وتعالى وأنه لا يملك أحد مع الله عز وجل ولا, ولا نصرا ثم بعد ذلك قال أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل بالتنطع؟ اللي هو العنصر الثاني ذم التنطع في الدين وطرح الأسئلة المحرجة فهذا توبيخ لمن طالب الرسول بأمور ليس في مكنته على وجه التعنت يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أشياء ليس في مكنته صلى الله عليه وسلم على وجه التعنت وسوء الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقد يصاب بزيغ القلب فيكفر فالله جل وجل قال أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقال ضل سواء السبيل فهذا فيه ذم للتنطع في الدين وطرح الأسئلة المحرجة والتحذير من ذلك أما العنص الذي بعد ذلك ما حمل اليهود والنصارى على المسلمين إلا أن الإسلام حق قال سبحانه وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفار لماذا حسدا يبقى ما حمل اليهود والنصارى المسلمين وما وجد عليهم إلا حسد أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله هل سلبكم شيء هل ظلمكم الله إنما ذلك فض الله يؤتيه من يشاء إن هؤلاء أهل الكتاب ما يحسدونكم على شيء إلا كما يحسدونكم على يوم الجمعة وعلى قولكم وراء الإمام آمين وعلى القبلة التي ضلوا عنها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 أنهم يودون ويرغبون في كفر المسلمين هذه رغبة هذا من نفسياتهم فما كان موقف المؤمنين كيف رب رب الله عز وجل وكيف علم هؤلاء المؤمنين كيفية الرد على هؤلاء تبدي نفسية عندهم حسد نربط هذا الحسد بماذا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير طب عفوا صفح آه لأنه لسه لم يأتي الله بإيه؟ بأمره أي لم, لم يأذن الله عز وجل في قتالهم لكت مرحلة من المراحل ولا نقول أن هذه المرحلة مرحلة وانقضت بقبض النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أينما وجدت مسبباتها تكون المرحلة فحينما يوجد إصدعاف من المسلمين وعدم إمكانية يوجد مرحلة العفو والصفح ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال ألم تقولوا من قبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دعنا نمل على أهل هذا الوادي فنستأصل شائفتهم فالنبي يسلم يقول صبرا إني لم أؤمر بعد أي لا مؤمر ولم يؤذن لي في القتال بعد إذن فنحن حري بنا في حالة الصدعاف وعدم التمكين وأنه ليس باليد الحيلة ألا نبكي ولكن نهيئ أنفسنا ونربي أنفسنا بماذا؟ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ونمكن نفسنا في التوحيد ونربي نفسنا أنفسنا على العقيدة الصحيحة حتى إذا ما نودي منادي الجهاد يجد أبدانا صابرا وقلوبا متأهبة ثم هذه المرحلة مرحلة العفو والصفح وهي مرحلة من مراحل الجهاد وهي من بداية المراحل وتكون في مرحلة الايه الاستضعاف فيأمر الله عز وجل حينما لم يؤذن للقتال بإقام الصلاة وإيطاء الزكاة وفعل الخيرات تهذيبا لأخلاق المؤمنين وتزجية لهم ووعدهم بحسن العاقبة إن الله بما تعملون بصير ثم العنصر الرابع إبطال تأثير النسب في السعادة والشقاء وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو الا من كان يهودا او نصارى ليه يعني منهم قالوا نحن ابناء الله وايه واحبا فاكرين ان النسب سوف يؤثر في دخول الجنه او النار فالله عز وجل لا يبطل ذلك وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارى تلك أمانيهم رد علي بأن هذه أماني كاذبة فأقيموا البرهان على دعواكم هذه وفي هذا دليل على بطلان التقليد وعدم قبول القول قول الغير بغير دليل قل هاتوا برهانكم في دليل نحن رد قول هؤلاء لأنه ليس هناك دليل على دعواهم قل هات برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم لله لبإن الإسلام الصحيح هو القائم على أسسه الثلاثة هو والإحسان والإسلام والإحسان قال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن إسلام وإحسان وإيمان فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبب نزول هذه هاتين الآيتين أنه جاء وفد نجران نصارى نجران إلى المدينة فالتقوا باليهود في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ولعدائهم السابق تماروا فادعت اليهود أن الجنة لا يدخلها إلا من كان يهودا وادعت النصارى أن الجنة لا يدخلها إلا من كان نصرانيا فرد الله تعالى عليهم وأبطل دعواهم حيث طالبهم بالبرهان عليها فلم يقدر وأثبت تعالى دخول الجنة لمن زكى نفسه بالإيمان الصحيح والعمل الصالح فقال سبحانه بلا من أسلم وجهه لله هو محسن يريد قلبه وجوارحه فآمن ووحد وعمل صالحا فأحسن فهذا الذي يدخل جنة وهو أجره على إيماني وصالح إيماء أعماله فلا هو يخاف ولا يحزن. العنصر الذي بعد ذلك كفر أهل الكتاب هو شر كفر لأنه كان على علم لأنه كان على علم. ف الله سبحانه وتعالى سجّل كفر من اليهود والنصارى بشهاداته على بعضهم البعض وهم أهل كتاب.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 قال سبحانه وتعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم في هذه الآية وجوب استقبال القبلة إلا عند العجز وصحة صلاة النافلة عند على المركوب في السفر إلى القبلة وغيرها قال سبحانه وللله المشرق والمغرب فأينما تول فثمة وجه الله إن الله سميع عليم أي جزء إنسان في حال اجتهاده وعدم معرفة القبلة أو أنه لا يستطيع لعجز أن يستقبل والله عز وجل رفع عن الحرج فقال وللله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله وقد جاء في الصحيح أن الصحابة حينما كان في ليلة ظلماء صلى كل على حاله وخط خطوطا فلما انكشفت الظلمة وجد أن الخطوط متقاطعة فانزلت قول الله تعالى والله المشرق والمغرب أينما تولوا فثم وجه الله واحد في الصحراء واحد في راح في مكان ما أشعر في أي حد ولم يستدل بس لا يفرق في السؤال لأن وجوب لأن استقبال قبلة ركن من أركان الصلاة، فمن تهاوى فيها بطلت صلاة. أما إن عجز عن استقبال القبل أو تحرى باجتهاده فلم يوفق لاتجاه القبلة فتصح صلاته، فتصح صلاته. وما كان الله ليضيع ليضيع إيمانكم إن الله بالناس الرؤوف الرحيم. ومن افتراءات أهل الكتاب والمشركين أن نسبوا لله عز وجل الولد سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض كل له قانتون خاضعون لحكمه وتصري فيه سبحانه وتعالى أبدع السماوات والأرض على غير مثال سابق وفي قوله كن يتنافى مع حاجته للولد سبحانه وتعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فنما الحاجة لهذا العنصر السابع تشابه قلوب تشابه قلوب أهل الباطل في كل زمن ومكان لاستجابتهم للشيطان وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتين آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم في كل زمن ومكان المقولة واحدة تشابات قلوبهم لماذا؟ لاستجابتهم للشيطان قد بينا الآيات لقوم يوقنون إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم عباد الله لا دين حق إلا الإسلام فمن يوالي اليهود والنصارى باتباعهم على باطلهم يفقد ولاية الله ويحرم نصرته فطريق الهداية في تلاوة كتابه وإقامته قال سبحانه ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولاتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتابة الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون إذن هذا الربع الثامن ذكرناه في عدة نقاط وعدة عناصر أول عنصر قضية النسخ وما يستفاد منها العنصر الثاني ذنب تنطع في الدين وطرح الأسئلة في قولي أم تريدون أن تسألوا رسولكم الثالث ما حمل اليهود والنصر على المسلمين إلا أن الإسلام حق في قوله تبارك تعالى ودى الذين كفروا من أهل الكتاب ومشكين لو, لو ودى كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسنا من عند أنفسهم ابطال تأثير النسب في السعادة والشقاء في قوله تعالى وقال لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى كفر أهل الكتاب شر كفر لأنه كان على علم، وقالت اليهود ليست النصار على شيء، وقالت النصار ليست اليهود على شيء، وجوب حماية المساجد من دخول الكافرين، وحرمة تخريبها، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، سحصت نفلة في السفر على التاب وسقوط استقبال قبل عند العجز والليل المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله، تشابه قلوب أهل الباطل في كل زمان ومكان لسجابتهم للشيطان وقال الذين وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتين آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابه قلوبهم قد بين الآيات لقوم يوقنون السؤال أخينا يقول دلنا على طريقة سهلة في مذاكرة مد التفسير وجزاك الله خيرا. إحنا الأصل إن ما تفسير دين إنسان يقرأوها كتاب الله تبارك تعالى. يعني احنا كنا يعني يعني قديما يعني كان الشيوخ يعلمونا أننا مع حفظ القرآن كنا نقرأ التفسير حتى اولا يساعد في حفظ القرآن ثم نتعلم ونتذبر إيه الله عز وجل. تمام؟ فالأساس اللي أنت ايه تعرف التفسير. الأصل تعرف التفسير لأنك طالب علم والتفسير جزء مهم جدا في طلب العلم وإحنا ذكرنا طريقه مبسطة إحنا قلنا إن, إحنا ان الكتاب مطلوب ولكن طريقتنا أننا نأخذ الربع في عدة عناصر بنذكرها خلاص. وبعض المعاني الهامة وكل مهم ولكن بنأخذ بعض المعاني ثم نبدأ نشرح في شرح إيه العناصر تمام؟ فأنت مطالب اللي عندنا المطالب الكل بس تركز في أولا المعاني ثانيا هداية الآية في الآخر اللي نحن نسمع العناصر تحاول تدلل على تلك العناصر من القرآن الكريم وبعض القضايا المهمة اللي فيها نوع علم زائد وحكمة مثل قضايا مثلا إيه الردة قضاية القصاص قضاية النسخ السحر الحاجات ديت تمام؟ هتعرف الاستفادات منها من خلال احنا الكلام بقوله او بتعليق الشيخ ابو بكر الجزائري عليه بيدنا يتبرو تعال يبقى احنا كده بنسهل الامر خالص ان انت بتلخص في عناصر وتأخذ بعض المعاني تعرفها تحفظها المعاني دي سهل او مرة سهلة وتحفظ الايه؟ العناصر والدلل عليها منين من الايات التي نذكرها في سورة البقرة والحمد لله انت عليكم ايه؟ سبع اجزاء ونص حفظ يعني كذا كذا إن شاء الله تعرف تدل على الإيه على الآيات ولكن نريد إيه مزاجرة كا على الإيه على التفسير بين التبارف تعالى أقول قولي هذا واستاء الله دو لكم وجزاكم الله خيرا وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم